وَلْيَكُنْ مِنْ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمْ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 جحت وجهي ل الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحده قومه قال أتحاد في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاً، وسع ربي كل شيء علماء، أ فلا تتذكرون. وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينذ به عليكم سلطان فاي الفريقين احق بالام ان كنت ثم تعلمون